Bismillah. إلى ربك كدحا فملاقين فأنا من أوتي كتابا بيمينه فسوف يحاسب حسابين I'll find والليل وما وَسَقَ والقمر إذا تسقى لا تركب طبقا طبقا فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يزجرون